ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إن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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذا أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أتتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنا عددا ثم ما لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ الحزبين أحصل لَبِثُوا لبثوا لنتعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أَمَّذَا نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليه بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتمهم وما يعبدون الا الله فانو الى الكهف ينشرح لكم ينشرح لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مفرقا وترى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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين ونقلبهم ذات الشمال وكلبهم باسق لرعيه بالوصد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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليَنظر فاليَنظر أيها أزكى طعاما فاليأتكم فاليأتكم برزق منه وليتلّب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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أخفن قلبه عن ذكرنا واتبع هواه والتبع هوى هو كان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداء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 واتبع هواه وكان أمره فرطان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل إِسْتَغْفِرُوا وَسَائِرَ الْمُرْتَفِقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسوار من ذهبون ويلبسون ويلبسون في أبا خضرا من صندسون واستبرقوا متكئين فيها على الأراك نعمة ثواب نعمة ثواب وحسنات أضرب بلهما مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحثفناهما بنخل وحثفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كل الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا له نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا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 أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم من طفة، ثم من طفة، ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي.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 جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ما أه غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أن فيها فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فعة ينصرونه من دون الله وما كان منفقا صرى هنالك الولاة لله الحق هو خير ثواب وخير عقبان أضرب لهم مثال الحياة الدنيا كما إن أزلنا كما إن أزلناه من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فاختل طبيه نبات الأرض فأصبح ش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 ووضع الكتاب، ووضع الكتاب، فتر المجرمين وشفقين مما فيه. ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرته ولا كبرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرو ولا يظلم رب أحدا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بأسال الظالمين بدلان ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضللين عضدا ويوم يقولون أدوا شركا إلذين زعمتم فدعوه فدعوه فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم نوبقا ورى المجرمون ان نرفضن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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْضًا يَفْقَهُونَ وَفِي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 مو إلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 فَلَمَّا جَاءَ وَزَهَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا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 لا تأخذني بما نسيت، قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا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 تطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءه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 مئنيتي مئني في المدينة وكان تحته كنزهما وكان أبوهما صالح فاراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمي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 ان تعذب وان تتخذ فيهم الحسنى قال ان من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وان ما من آمن وعمل صالحا فله جزاء فله جزاء أن الحسن وسنقول له من أمرنا يسرع ثم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 إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على فهل نجعل لك خرجا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا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 فاحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا